وإن أهم هذه الموانع الجنون ثم ثاني شيء النسيان ثم ثالث شيء الجهل رابع شيء النوم النوم يذكر بعض الأصوليين أن النوم مانع من التكليف وأن النائم غير مكلف طيب مسألة النوم اللي, اللي عنده التكليف بمعنى الثواب العقاب فيبقى النوم من موانع الإه التكليف شانه ولكن اللي عنده النوم اللي عنده التكليف يعني هو اللي هو بمعنى أهلية الأداء فهيبقى النوم مش مانع من موانع أهلية الأداء ولكن هو عارض يعرض أهلية الأداء ولكن لما يفيق هو إيه هو عنده أهلية أداء فالنائم ده عنده أهلية أداء والنائم ده عندهم مكلف ولكن هو في عارض عرض عليه جعل أهلية الأداء أو التكليف لا يأثم بسببها ولكنه عندما يستيقظ لأنه كان مكلف وهو نائم وكان عنده أهلية الأداء دي فهو إيه؟ عليه أن, إيه؟ أن يصل فده خلاب أهل العلم خلاف لفظي في مسألة هل التكليف هو الثواب العقاب ولا التكليف هو أهلية الأداء طيب يذكر بعض الأصليين أن النوم مانع من التكليف وأن النائم غير مكلف ومرادهم كما سبق أن الخطاب لا يتوجه إليه حال نومه وإنما يتوجه إليه بعد الاستيقاظ لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم النائم حتى يستيقظ فالقول بعدم تكليفه حال نومه يعني أن ما يصدر منه من الأقوال لغو لا يعتد به حتى لو نطق بالطلاق أو بكلمة الكفر أو بالقذف أو ببيع أو شراء أو نحو ذلك لا يعتد به. ده من ناحية الأقوال في مسألة الإيه من نيجي نتكلم بقى من ناحية الحكم الوضعي من من جهتين أول حاجة الأقوال تاني حاجة الإيه الأفعال فمن ناحية الأقوال هو إيه؟ ما يصدر منه من الأقوال لغون لا يعتد به. نتغطبش عليه شيء طب الأفعال فيؤخذ على ما يوجب الضمان منها لأن الضمان ليس من شرطه التكليف يبقى من ناحية الأفعال بقى لا لو هو نايم لو هو نايم مثلا وحصل اللي هو بيتمشى وهو نايم زي بعض الناس وهو بيتمشى عمل أكلف حاجة أو كذا ففي الحالة دي عليه الضمان عليه لإيه الضمان كالمجنون وكالمغمى عليه وككل دولة عليهم الضمان لو فعلوا شيئا فيه إطلاف ولا يقال يلزم من عدم تكليفه أنه لو نام حتى ذهب وقت الصلاة لا تلزمه ولو نام جميع النهار لا يلزم, لا يلزم بالصوم أو لا يلزم الصوم لأن عدم تكليفه حال نومه لا يمنع من نزوم القضاء عليه لقوله صلى الله عليه وسلم إنه ليس في النوم تفريط من ناحية الإثم يعني إنما التفريط في اليقظة فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها والصيام كذلك طبعا حالة الصلاة واضحة أما حالة الصيام زي إيه زي واحد مثلا إحنا في تسعة في في وعشرين في شوال ماشي وهو مش عارف بكرة رمضان فلم ينوي اللي مش عارف ونام قبل المغرب وصحي بعد لإيه الفجر. فعند جمهور العلماء لا يصح صوم لازم ينوي بين الإيه في الليل فهذا لا يأثم ولكنها مطالب بقضاء إيه هذا اليوم ماشي والصيام كذلك لأن الله أوجب قضاءه على المعذور لمرض أو سفر فالنوم عذر يسقط الإثم ولا يسقط القضاء زي السفر والمرض فهو هيبقى عذر لي اللي هو الصائم ده ولكن ايه لا يسقط الايه الخضاء طيب في مسألة النوم في بعض الايه المسائل كده البسيطة اول مسألة كلكم كلكوا عارفينها الايه الايه اللي لو واحد عامل حسابه اللي هو ايه يصحى لصلاة الفجر مثلا او كده واخد بالأسباب الطبيعية بالنسباله اللي هو بيصحى وبعدين ما صحاش للنوم فإيه فهو هنا كده ما يبقاش إيه ما يبقاش آثم لو صحي بعد إيه ضيع وقت الفريضة ولكن في خلاف بين العلماء جمهور العلماء على أنه يجب عليه على الفور أن يصلي الصلاة فلو أخرها بعد ما يستيقظ تكون إيه قضاء نحن نقول الكلام ده قبل كده بس بسرعة عشان لو حد ما اسمه وقال الإمام الشافعي قال أنه إيه؟ يجب على الطراخ استدلّ بإيه المهم الشافعي بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في المرة الوحيدة اللي الصحابة صحيوا فيها إيه؟ بعد الشروق كان النبي صلى الله عليه وسلم جعل بلال يعني النبي صلى الله عليه وسلم فجعل بلال هو اللي إيه؟ هو اللي القوم ولكن الله عز وجل إيه أنامه نام يعني فحتى ما طلعت الشمس النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى بلال فقال لهم هذا يا بلال فقال أنام أنا, أنا من الذي أنامكم فالنبي صلى الله عليه وسلم رح قال إن في هذا المكان شيطان وإيه وارتحل بالقوم وذهبوا في مكان آخر وتوضؤوا ثم إيه صلوا فالنبي قال لو كان واجبا على الفور ليه لصلوا في المكان مكان شراحوا في تاني فرد عليه الجمهور أنه واجب على الفوري ولكن يجوز له أن يؤخرها بما في مصلحة الصلاة بما في إيه؟ مصلحة الصلاة وده راجح يعني اللي هو يجب عليه اللي هو يصلي أول ما يقدر بس كل ما هو في مصلحة الصلاة يجوز له اللي هو إيه؟ يعني إيه؟ يؤخرها بسببه طيب هيجي مسألة تانية افرد هو صحي من النوم وهو مش قادر فالعلماء قالوا دي على حسب نوع المشقة فلو المشقة بلغت المشقة الشديدة اللي هي رفع الله عز وجل عنها تكليف اللي هي مجعل عليكم في الدين من حرج ففي الحالة ديت ممكن ينام وما يصحي أي صدي أما لو هو لسه مصرش لمرحات المشقة الشديدة دي لو يقدر يعني يصلي بدون مشقة شديدة ففي الحالة دي ايه في الحالة دي يلزمه لو يقوم طب فالمشقة دي الشديدة دي يعني الضابط بتاعها ايه ؟ ضابط بتاعها حاجتين الفعل نفسه ضل أصل فيها اللي هي المشقة اللي اعتادية في الصلاة اللي الشرب في الصلاة في الصلاة نفسها فمشقة الصلاة غير مشقة ال الصوم غير مشقة الجهاد مشقة الجهاد بتوع مشقة شديدة جدا أو مشقة الصلاة أقل ش أقل ترى الجهاد الصوم أقل من الاثنين في شق الشرع اعتبرها في الصلاة كصلاة ماشي دي مسألة المسألة التانية اللي لو واحد طبيعته اللي هو نوم تقيل يعني وهذا النوم الثقيل غصب عنه مرض يعني فطبيعته اللي هو ممكن يكون بينام بالاثناشر ساعة هذه الحديثة كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان رجل نوم ثقيل حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لنومه الثقيل يجعله في في, في في ظهور القوم في آخر القوم يعني فينام ويكون القوم مشيه وبقى يصحى يكمل وراهم يشوف الحاجات اللي, إيه؟ اللي بتوع ورا الجيش يعني فهذا الرجل لو هو بهذه الحالة وغزبا عنه بيعذر ولكن يجب عليه فور الاستيقاظ اللي هو يصلي الصلاة طبعا لو ده حاجة فعلا غصب عنه يعني اما لو حاجة مش غزبن عنه ويستطيع من غير مشقة شديدة اللي هو يفعلها يبقى في الحالة دي ايه يأثم ماشي الكلام؟ في ايش في يا أي حاجة؟ هو ده نادر ولا نادر بس موجود يعني مش عارف بقى نادر ولا قليل بس هو يعني ايه على الاقل قليل بس موجود ايه؟ معرفش بقى لا انا قصدي يعني بالكثير قليل ماشي على الأقل نادر فهو بين النادر والقليل بس المهم موجود فدي ليه حكمه يعني ماشي يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان واحد اللي موجود فيه يعني. ماشي طيب كده في أي سؤال في النوم اتفضل ضبطه المشقه الشديدة ضبطه الأصل في مسألة المشقة الشديدة اللي هي مشقة غير اعتيادية اعتبرها الشارع للعمل والشارع بيعتبر المشقة غير الاعتيادية دي كل عمل ليه حالة معين فربنا اعتبر المشقة طبعا الأصل في التكاليف اللي في مشقة بس المشقة المعتادة المعتبرة فأول حاجة في مسألة ضبط المشقة الشديدة اللي هي تبقى مشقة غير اعتادية لعموم المكلفين بالنسبة للعمل فبالنسبة للصلاة مختلفة عن بالنسبة للصيام مختلفة عن بالنسبة للجهاد فالمشقة بتاعة الصلاة خلينا نقف حاجة واضحة المشقة بالنسبة للصلاة والصيام ليست الشرع ما يجعلش مشاقة بتاعة الصلاة والصيام زي مشاقة الجهاد بدليل اللي انت لمجرد السفر بتقصر في الصلاة فبتخفف في الايه في الاركان وبتفطر في الصيام اما في الجهاد فموضوع الصفر ده ايه ده حاجة طبيعية فالصفر ده مشاقة اعتيادية في الجهاد ده اصل الجهاد اللي فيه سفر مفهوم معنا فالمشقة المعتبرة في الصلاة في الصفر اللي هو حاجة أو وبالنسبة للمرض يبقى لو واقف يقض ولو يقعد كذا كذا وبالنسبة للصيام الفطر طب بالنسبة للجهاد المشقة اللي اعتادية في الجهاد أشد من كده بكتير وفي المسألة طب ايه بقى المشقة ايه المشقة الشديدة في الجهاد الانغماس في إيه في صدور العدو هنا الطبيعي بتاع الجهاد الناس بتحارب جد بقى مسألة الانغماس في صدور العدو دي بقى مشقة إيه غير اعتادية الواحد هيخش في صدور العدو والسهام هت إيه هتتقطزف أو البنادق هتتقذف فدي مشقة غير اعتادية هل يلزم بيها كل المجاهدين لا يلزم بيها كل المجاهدين ولكن مستحب مفهوم معنا؟ ليه عشان بقت مشاقة غير اعتيادية بالنسبة للجهاد بالنسبة للفرض الجهاد مفهوم؟ فأول حاجة في المشاقة اللي احنا المفتي يعني بيشوف ايه؟ بيشوف المشاقة اللي هي فوق المعتاد لعموم المكلفين بالنسبة للعبادة اللي هو هيفتي فيها دي ايه؟ دي اول مسألة العالم او المفتي بيتصرف من خلالها ماشي كون يعني اه المياه في البسك ماشي يا تاني حاجة ايه تاني حاجة ايه ده الاصل ده ده الاصل كإيه؟ كفتوى عامة ماشي ولكن بعد الفتوى العامة بقى بيبقى برضه كل شخص مختلف عن غيره في مسألة الايه التحمل في مسألة الايه التحمل فالاصل الأصل في المشقة مش الشخص الاصل في المشقة الاعتبارية العمل ده الاصل عشان إيه يعني في أصول الفقه ولك من أكبر الغلطات اللي أنت تربط المشقة بالفع بالشخص لا بتربط المشقة بالإيه بالعبادة فلو أنت ربطتها بالشخص هتلغبط ليه عشان مشقة الجهاد غير مشقة الصلاة والصيام غير مشقة عبادات تانية فهو معنا ولكن بعد ما بتربط المشقة بالعبادة بيجي لك حالات مستثناء فالحالات المستثناء دي بتشوف بقى الشخص المكلف حالات مستثناء زي ايه زي مسألة مثلا فرض الجهاد ماشي فإحنا دلوقتي عمالين نحاول نوصل للعدو العدو في قلاع وعمالين نحاول نوصل له مش عارفين نوصله مش عارفين ندخل في القلعة يعني ماشي فالاصل في الانغماس في صدور العدو اللي هو ايه اللي هو مستحب مش واجب بس ده فرض كفاية دلوقتي عشان احنا مش عارفين نقتحم صفوف العدو إلا خلاص احنا جبنا كل السبل باقتحم صفوف العدو مش عارفين نقتحمه إلا بال يعني الـ الـ الـ القائد قال مش هنعرف نقتحمه إلا بالانغماس في صدور العدو إلا ما واحد يروح ناطط ويفتح لنا الصور زي ما كان بيحصل لبعض الصحاب خلاص لهم ما فيش حلق الكبز فهل ممكن ينقلب هذا الاستحباب الى وجوب لبعض المكلفين دي مسألة دقيقة جدا على ما الأصول اتكلموا فيها فقالوا ايه قالوا ممكن في حالة واحدة بس ايه هي الحالة الواحدة دي في حالة اللي فيه واحد يكون هو عنده المسألة دي مسألة هو متمرن عليها وبالنسبة له سهلة حتى تصل بالنسبة له هو كشخص ماشي اللي هي تبقى مشقة معتادة يعني مش مجرد يعني في مشقة غير معتادة يستطيع تحملها هيظل الحكم على الاستحباب ولكن لو مشقة اصبحت انتقلت من المشقة الغير معتادة اللي هو يستطيع تحملها بالنسبة لي كشخص الاول احنا نتحدث بالنسبة لعموم المكلفين بالنسبة لعموم المكلفين لا دي مشقة غير معتادة قد يستطيع بعض الناس تحملها فلأهميتها انقلبت من من الايه من ال يعني بقت مستحب مش مباح. ماشي? طيب. لقينا بقى واحد احنا عارفينه اللي هو متمرن صعقة مثلا او متمرن على مثل هذا. فبالنسبة لحالته هو بتبقى مشقة معتادة في حالته هو بس. فتي بتبقى حاجة استثنائية. وهي فرض كفاية ومفيش حد عارف يعملها. خالص في كل الجيش الا هو او اثنين او تلاتة. يبقى لازم واحد من التلاتة دولة يروح ينغمس في صدورة <تصفيق> ماشي انتك متكليهاش مش بتحبوا متكلوش ماشي فاهمين المعنى ولا في اي اشكال زي برضه مسألة الامر بالمعروف و النهي المنكر الحديث بيقول ايه ماشي انا هطول في الحته دي عشان مهمه بس اللي هي ايه اعظم ايه الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر صح يا بقى فالامر بالمعروف و النهي المنكر ده ايه فرض كفايه صح المشقة الاعتهادية بتاعته ايه؟ اللي ممكن يسخر منه يتساب يحصل له كذا ولكن لو المشقة دي هتوصل للقتل دي مشقة غير اعتهادية فلا تجب على عموم المكلفين لو المشقة دي هتوصل للسجن والتعذيب دي مشقة غير اعتهادية لا تجب على عموم ايه؟ المكلفين مفهوم معنا ولكن تستحب ليه؟ لأنها يعني هي ليه تستحب عشان مصلحتها أكبر من مفسدة اللي هو يقتل مفهوم المعنى مصلحتها أكبر من مفسدة اللي هو إيه؟ يقتل ولكن لما كانت هذه المصلح غير اعتيادية بالنسبة لعموم المكلفين بالنسبة لعبادة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فأصبحت ايه فأصبحت مستحبة في اشكال كده ولا ماشي طيب افرد بقى لقينا كلمة الحق عن سلطان الجائر دي في حالة من الحالات في الأمة مسألة زي مسألة إمام حمد حمد مثلا اللي ايه اللي بقيت مسألة لو ما محدش جهر بالحق الأمة ستضل ما بقتش مسألة ايه كلمة لسلطان جائر دي بقت مسألة الامة ستضل لابد من اللي واحد يتكلم واجهر بالحق وإلا الامة ستضل وهي مشقة غير اعتيادي فهل ينتقل الحكم من الاستحباب للوجود لبعض الامة ولا هيظل الحكم عند على الاستحباب مسألة دقيقة جدا مشي؟ بعضهم قالها يظل الحكم على الاستحياء، بعضهم قالها يظل الإيه الحكم على ااا انتقل على الوجود. طب يعني بالنسبة لي أنا بعد ما تناقشت كتير مع, مع مشايخ مشايخ مشايخ مشايخ في الموضوع، فايه الظاهر اللي الإيه ممكن يبقى ممكن يبقى المختار ده إيه هو اللي برضو نفس الحكم بتاع اللي ما تعرفه اللي اللي هي لو في بعض الناس المشقة دي هي بالنسبة عن المكلفين غير اعتيادية ولكن بالنسبة له هو اعتيادية ويستطيع تحملها يبقى الحكم هيبقى واجب عليه هو أما لو بالنسبة له غير اعتيادية ولكن بالمشقة الشديدة وبالتحمل الشديد سيتحملها تبقى مستحبة مش واجب فهمين؟ ولا فيه إشكال؟ وهكذا بقى الشرط الثاني ايه الشرط التانية؟ انا نسيت أصلا انفكروني <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> اللي هو شرط ايه؟ لابدو ضابط اول ضابط ده اهم ضابط اللي هو ايه؟ العبادة اللي كل عبادة ليها مشقة اعتيادية فوق هذه المشقة الاعتيادية الشرع عاهدنا من الشرع اللي هو بيرخص ودي مشقة اعتيادية لعموم المكلفين ده الضابط الاول وده الاساسي ماشي؟ هيجي بقى اللي احنا ممكن نخالف هذا الضابط بالنسبة للفاعل في حالات استثنائية بالنسبة للشخص يعني بالنسبة للشخص في حالات استثنائية فبالنسبة للايه خالف احنا خالفنا في بعض الحاجات زي مسألة الانغماس في العدو زي مسألة الايه الامر عفل ناعي المنكر العكس برضو العكس يعني واحد الاصل, اللي اللي اللي الأصل مثلاً اللي كما كمشقة اعتيادية يجب الصوم في مثل هذه الحالة ماشي <تصفيق> او يجب الوقوف في الصلاة في مثل هذه الحالة ما انا تحب دعوش سيبيه انا بقى خطين يجب ايه الوقوف في الصلاة في مثل هذه الحالة ولكن جي واحد هو لو انت يعني لو غيره كعموم مكلفين هتقول له ايه صلي وانت واقف او لازم تصوم بس بالنسبة له كشخص لظروف معينة فيه يفهم المعنى الظروف دي مش في طبيعة المكلفين وصلط له المسألة دي لانها مشقة مش قادر تحملها فلو هو عنده ضبط علمي او بيسأل عالم ليه ضبط علمي ممكن العالم ده يفتي هو كشخص بجواز القعود في الصلاة او عدم الصيام، مع ان ده مش عام للمكلفين مفهوم معنى؟ من اكبر بقى بطل اللي بتحصل في مساءة المشقة اللي انتو بتقلبها بالعكس بتضبط المشقة بالمكلف ومن تضبطهاش بالعبادة فبيحصل لك اشكاليات كتيرة إيش ربنا عز وجل جعل المشقة هنا معطوبة في مش معطوبة في الجهاد وهنا معطوبة في الصلاة وهنا مش بتبقى مش عارف تضبطها لكن الاصل اللي ال إيه المشقة العامة لعموم المكلفين دي بتضبط بالإيه بالعمل بالعبادة اللي فيه كل عمل اللي مشقة شرح حطا وأما الحالات اللي استثنائية اللي دي بتبقى ندري بقى بتبقى هي دي المشقة المعطوبة للمكلف فهمتوا كده؟ ولا في اشكال اه <تصفيق> محمد سالنا سؤال مهم فايه ان شاء الله خيرا بقى ولا اتفضل طب بالوقتي بالنسبة لل الرخص مثلا رخصه الايه الفطر في الصيام امم الفطر في الصيام لو مسافر بالوقتي دلوقتي السفر مثلا بالطياره خلى المشقه بتاع الصيام مشقه اياديه <تصفيق> امم مشقه اياديه وزي هنقول إن إحنا يعني اللي بقى بن بنبرخس بالفطر في ال لا ما هو خلي بالكم ما إحنا بقى الكلام اللي لتو يعني اللي متعرفينه اللي فيه حكمة وفي إيه علم. ماشي؟ فربنا عز وجل لم يعتبر الحكمة كضابط للايه؟ أو الشرع يعني لم يعتبر الحكمة كمناط للايه؟ للترخص أو للتغيير الحكم أو كذا وكذا لكن اعتبر الايه؟ اعتبر العل طب العل دي وصفها الليه وصف ظاهر منضبط يدور مع الحكم وجودا وإيه؟ وعدما صح؟ دي العل الوصف الظاهر المنضبط ده قد يخالف الحكمة في بعض الأحيان فالأغلب في حال الصفر اللي الشخص بيجيله مشقة ولكن في بعض الأحيان قد لا يأتي له إيه؟ فما ايه احنا متعبدين اللي ده وصف زالي دور مع الحكم فحتى لو ما جالوش مشقة اللي هي المشقة الغير المعكدة يعني بتاعة السفر حتى كده احنا برضو بنجزله الفطر لماذا لوجود النص ماشي ولكن بنقوله الصوم افضل ليك ليه عشان انت ما عندكش مشقة مفهوم معنى؟ ولكن احنا في الاخر برضو مرتبطين بناس طبعا في مدرسة من مدارس اللي هم بتوعى الاصول الفقه ومقاصد الشريعة ايه ت... يعني حتة الحكم والعلل والايه زادوا فيها شوية فبقوا يخرجوا عن النصوص وده غلط فمصدي وفي مدرسة اللي هي اقرب للظاهرية وبتوعى الحديث دلوقتي موضوع العلل والحكم والحاجات دي والمقاصد ما اعتبرهاش خالص فبيفهموا النص من غير ما يفهموا مقصده من غير ما يفهموا حكمته فبتلاقي برضو فيش شزوز من جهة تاني فولا ده صح ولا ده صح احنا بنراعي الحكم ومنراعي المقاصد ومنراعي العلل وبنضبط كل واحدة عن التانية وفي نفس الوقت وبنخرجش عن الايه؟ النص طب الحاجات دي هتفيدنا في ايه هتفيدنا في ما ليس فيه نص فبتبتدي انت تتعامل بالضوابط دي فماضي هتفيدك في الحالات الاستثنائية فابتدي ان تتعامل بالضوابط دي لكن ما بتفيدكش في الايه في النص مش هتخلف النص بيها فماضي انا مش فاهم اتفضل احنا اوجبنا على على الراجل اللي اتدرب ان هو يخش في يعني في الصوره المحدوده اوجبنا عليه واوجبنا على اللي اسمه احمد فرضنا اتفضل يعني ان هو لا لازم يظهر بالحق ده لو افترضنا لا احنا اوجبناش عليه احنا قلنا لو افترضنا ان المشقه بالنسبه له اعتياديه يبقى احنا اوجبناش عليه هو يعني احنا ده ده, ده اوجبنا عليه في حاله ان المشقه بالنسبه لشخصه اعتيادية اما يعني هو يستطيع تحملها من غير ما يوصل للحرج الشديد الى المشقه الشديدة اما لو هي غير اعتياديه فهيظل ما جعل عليكم في الدين من حرج ويبقى مستحب عليه فاحنا كده ما اوجبناش غير اجاب الشرع ليه عشان الشرع قال ما عليكم في دين حرج فهو بالنسباله مش حرج بالنسباله مش مشقة شديدة بالنسبة له مش مشقة شديدة طب ليه اوجبناها ما خليناش مستحبة عشان عمون مكلفين مستحبة عشان احنا دلوقتي بقينا في حرج من جهة اللي هي فرض كفاية على الامة لابد اللي واحد يفعلها اما لو هي مش فرض كفاية وفي ناس مكافينة مش هنجعلها عليه واجبة فهم قصدي؟ ف ف ف كده انت ابتدئت تعارض نصوص فانت عملت ايه ترجح بس برضه انت اوجزت عليه اوجزت عليه عشان النص ما جعل عليكم في دينكم حرج وبالنسبه له دي مش حرج فانت ما خالفتش النص جوازك ان مفيش يعني دليل ان هو اصلا ما يعني الانغماس في صدور عدو ده مش مش يعني مش رخصة لا مفيش ده هو العلماء قالوا اللي هي مستحبه عشان هي فوق المشقه المعتادة للمكلفين م. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لناش اللي دي تجوز ما فيش حديث بيقول لنا كده مش حديث بيقول لنا ان غماز في صدور العدو يعني مش واجب ما فيش حديث يسأل كده فاهم قصدي اتفضل دلوقتي لو خدنا الحديث اللي حضرتك قاطه ان اخص بالصفه ان العله هنا هي المشقه وراسه الحكمة وخصنا على اساس العلة دي العلم مش المشاكل. طيب بص اسألني بعد الدرس عشان يشيخوا سماهم موصيني ان انا حدش غير تانية هم اللي يسألوا. معلش انا معيك. بعد الدرس اسألني براحتك. بس اكتبه عشان ما تنسيش. ماشي معلش يا حبي. عشان الدرس ده هو الاصل فيه هو تاني. ماشي؟ طيب. يبقى رابع حاجة لايه النوم. خامس حاجة الاغماء. في حاجة في النوم لسه نقصه. ماشي. خمس حاجة الإغماء وهو مرض يتسبب في تعطل قوى الإدراك لدى الإنسان وهو مانع من التكليف وأشد من النوم لأن النائم لو نبه لصحى من نومه بخلاف المغمى عليه ماشي مم. طب هاي يعني مانع من التكليف نفس الكلام اللي احنا قلنا إيه في النوم فسألت مانع من التكليف دي ودي مسألة خلاف بس أنا أقوله لكم عشان تعرفوا بس إيه لو قريتوا كتب ما تستغربوش يعني. مسألة التكليف بمعنى الإثم ومعنى العوارض الأهلية واختلف العلماء في قضاء العبادة التي مر وقتها على الإنسان وهو مغمى عليه فقال الشفعي لا قضاء عليه وقال الحنفية إن كان طويلا فيلحق بالجنون ويسقط القضاء كما مثلنا في المجنون وإن كان قصيرا فيلحق بالنوم فلا يسقط به القضاء ما يسقط القضاء كما مثلنا في المجنون وإن كان قصيراً فيلحق بالنوم فلا يسقط به القضاء أو فلا يسقط به القضاء وما نقل عن الشافعي هو الصحيح طبعا انتوا في الحنا في في الروض يوم صح لو اكتر من يوم في الروض مش ايه؟ ايه اكتر من يوم صح كان خمس صلوات ده وما نقل عن الشافعي هو الصحيح والفرق بين النائم والمغمى عليه هو أن النوم فيه جانب تقصير من جهة العبد. إذا كان ينبغي أن يحتاط لصلاته فلا ينام قرب وقتها أو ينام عند من يوقظه. وأما الإغماء فليس فيه تقصير من العبد البت. وأنا بصراحة مخلف في المسألة دي من جهة إيه من جهة اللي اللي القضاء اللي إحنا إيه؟ هو لا يقسم ولا يأخذ زم. ماشي ولكن هو في هو لم يفعل إيه هو هو لم يفعل الصلاة فيجب عليه إيه؟ أن يقضيها ماشي يعني إلا لو كان أيام كثيرة لو كانت أيام قليلة فإيه فهنا يصليها لو يوم مثلا يعني زي الحنابلة مثلا يوم فأقل فيصليها أما لو كانت كثيرة فهنا بقى بأقرب للمجنون بقى بأقرب للايه المرنون. اما مسألة اللي النوم فيه جانب تقصير والمغمى عليه مافوش جانب تقصير دي مسألة حتى لو قلنا بيها بس الشرع لم يعتبرها. الشرع لم ايه؟ يعتبرها. فالشرع عنده اللي النوم فيه لو هو في تقصير collapsed xana ما لو تقصير مش هيعدسب. فانا بنتكلم عن اللي مش المشور فاللي مش هو انه صاحب المغمى عليه كان لو كان حاجة ا قريبة من النوم يقص على النوم لو حاجة طويلة قريبة من الجنون يقص على من الجنون وفي نفس الوقت بعض العلماء يضبطها بالمشقة الشديدة برضو للطبيعة المشقة المعتادة في الصلاة ربنا نجعلها خمس صلوات فلو زادت عن حد معين بحيث يبقى مشقة شديدة على عموم المكلفين يبقى في الحالة دي ايه؟ مروج بإعادة الصلاة ودي مسألة اتكلموا فيها في مسألة لو واحد مثلا طيب ماشي ماشي روحوا اسبقيني وانا جايلكوا اتكلموا فيها في مسألة لو واحد بقاله مثلا 20 سنة ما بيصليش هل يقضي الصلاة اللي عليه ولا لا في علماء قال يقضي عشان هي الصلاة عليه فيقضيها روحي وانا جاي ماشي ماشي العلاج الشرب بس دلوقتي العلاج الشرب هناك وفي علماء قالوا ما يقضيهاش وفعل ما قالوا لو كثيرة ما يقضيهاش ولو إلى يلا يقضيها دليلهم إيه دليلهم اللي, اللي الشرع اعتبر مشقة معتادة في الصلاة وهي اللي الأصل في عموم المكلفين هم يتحملوا خمس صلوات في اليوم والليلة عشان تحملهم أكثر من ذلك دي مشقة شديدة بالنسبة لعموم المكلفين في الصلاة. فدي ايه ما عليكم في دين المحل. وفي علماء وظن الشيخ السامة برأي ده اللي يستحب لي لو يقضيها ولكن لو ما قضاهاش قد يعذر بفهول معنا؟ فقالوا عشان هي مشقة شديدة فاشدر نكلفه بيها ولكن ووله يستحب في. انه انت تتعمل كذا بفهول معنا؟ فاهمين ولا في اشكال؟ مش معلش هستغزينكم تلت دايه كده بس اصمع a السلام عليكم السلام ايه ايه انا كنت عني قبل الوقت او بالمشاقة ماذا ايه ايه انا مش فاكر السيخ اليه بصراحة ايه في الاغماء مش فاكر السيخ اليه يعني خدوا بالقول ان انتو خدتوه مع السيخ في الروض دي انا مش فاكر بس انا انا, أنا هدفي في الاصول ان انا مش هقول لكم الراجح او مختار انا هدفي ان انا افتح لكم الملكه الاصوليه يعني, يعني العلماء بيفكروا ازاي فاهمين قصدي ففي علماء ربطوها بالقياس قصده ده على النوم وقاصده على الايه على الجنون وفي علماء ربطوها بالمشقه فاهمين قصدي وفي علماء قالوا لا قالوا ايه, إيه يعني إيه زي ما الراجل زي ما المؤلف هنا بيقول يعني ما نقل عن الشفعية اللي هو إيه اللي هو لا قضاء عليه أصلا واعتبر الإغماء زي الجنون في كل حالاته تفهمين قصدي؟ فاحنا بس هدفنا الأكبر اللي إحنا يعني نشوف العلماء بيفكروا إزاي عشان الملكة الأصولية تتوجد فينا ماشي؟ أما المختار فلو الشيخ لي رأيي في المسائل دي طبعا إحنا ناخد بالشيخ عشان هو أعلم مننا يعني ماشي لغاية ما إحنا ربنا يكرمنا كده إن شاء الله طيب هنا أخوكم بيسأل سؤال كويس بيقول هل من مصلحة الصلاة التي يمكن بسببها تأخيرها في حال, في حال النوم أن يؤديها في جماعة أم يصلي على فور ولوم فردا وهل هناك حد للتأخير إذا كان هو الأولى حتى قبل وقت القرها مثلا هو الظاهر أول لصلاة الجماعة من الأشياء اللي ممكن نؤخر الصلاة من أجله بدليل صلى الله عليه وسلم أكيد في وقت التأخذ عشان يصلوا جماعة إنهم كلهم يتوضوا ويستنوا بعض وكذا وكذا وكذا, وكذا كذا ماشي؟ ولكن على قول الجمهور يعني اللي هي قريبها على الفور مش معنى جماعة بقى اللي انا ايه يعني استنى مثلا ايه اللي قد ما الصلاة التانية تيجي وبعد كده نصلي جماعة لا يعني ايه يكون يعني ايه في ناس موجودة ويعني الموضوع مش ايه الا واقع عرفا كده الموضوع مش هيتاخر بالتأخير الايه الجامد يعني فهمين قصدي؟ اتفضل بشيه اللي لايك هتنكلم فيه الجيس ورا ايه مسالات ده واحد فاتيبه الصوت يعنام عنه وضع وقتها طب يستحب الجماعه اه أو احنا بسنا عامل كده هو على اه بس يستحب مش هاجي فماضي هو مش لازم يضغط منه صلاه يعني احنا سلمنا قال يعني الكلام ده لو هم مثلا متوافقين مع بعض يعني مثلا زوج وزوجته واللي صحيها يعني ممكن يصلي على الفور ممكن يصحيها وبعد ما يصحيها ياخد منه مثلا نص ساعة مثلا ماشي ده من الحاجات اللي ايه اللي ممكن يؤخر الصلاة بسببها يعني لكن مثلا هيستنى واحد هيجيله بعد ساعتين عشان يصلوا جماعة لا نقول له صليها لوحدك فمظم؟ فعلى حسب طيب سادس شيء السكر وهو حالة تحصل الإنسان تغطي عقله فيضعفه تمييزه بين الأشياء أو يذهب بالكلية وقد اختلف العلماء في عد السكر مانعا من التكليف هو طبعا ايه دخل على السكر الايه المحرم الاول في سكر بطريق مباح اللي هو ايه زي المضطر او المكرة او شرب مسكر وهو لا يعلم اللي هو ايه اللي هو مسكر فسكر قصلي بطريق مباح يعني هو مش ايه مش قاسم يعني يعني الشرع مش بيحكم عليه بالاسم في حاجة؟ في حاجة علاء؟ نساء يعني او لا؟ اه اين الماي <تكلم> شوفوا ماشي فايه كالمغمى عليه ده حكمه بيبقى زي المغمى عليه ففي التصرفات القولية ما بتتحسبش عليه اما في التصرفات الفعلية بتتحسب ايه عليه وبيضمنها ماشي طيب ده الايه ده اللي سكر بس مش قاتل في سكر يعني العلماء حكموا ان هو مش اثم زي المضطر او الايه او المكره او المجبر عليه طبعا لو سكر سكر يذهب عن يذهب العقل اما لو سكر ده لا يذهب العقل فهيبقى مكلف عشان ايه في الواقع في سكر ما بيذهبش العقل يعني تلاقي ناس بيشتروا وبيبيعوا عادي خالص هما سكرانين يعني فده عقله مش ذهب بنتكلم هنا في الايه في السكر المزمن طيب هو بقى هيتكلم على السكر المحرم بقى بيقول إيه وقد اختلف العلماء في عد السكر مانعا من التكليف فذهب بعضهم إلى أنه ليس مانعا وأن السكران مكلف واستدلوا على ذلك بقوله تعالى يا أيها الذين أمانوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارة وجه الدلالة أن الله نهاه حال سكره عن الصلاة فدل ذلك على أنه أهل للخطاب يعني هو بيقولوا إيه فبيقول يا يأيو가 الذين أمانوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارة يعني يعني فهما بيقولوا اللي ربنا نهاي حالة سكره عن الايه عن الصلاة العلماء التانين اللي بيغضوا بالرأيه التانية قالوا ايه قالوا لا ده هو بينهاي قبل ما يسكر اللي هو ما يذكرش قبل وقت الصلاة ده, ده الكلام ده قبل تحريم الخمر طب فهو المعنى ولا في اشكال في الوجه ده فدل ذلك على انه قالوا الخطاب وستدلوا ايضا بانه مرتكب لمحرم فلا يكون ذلك سببا في عذره وإلا لجعله الناس ده تاني, تاني, تاني دليل تلت دليل بقى يعني هو يجعلهم دليل واحد ولكن هو الأفضل لهم يجعلهم تلتة دليل تلت دليل اللي ده هيبقى ذريعة لارتكاب الجرائم فيزكر ثم يقتل أو يزني أو يسرق مفهوم معنا فهم قالوا اللي, إيه اللي السكران هو اللي تسبب في ذلك وهو يعلم أنه بسكره سيزول عنه العقل وبذلك قد يقتل وقد يزني وقد يسرق وقد يفعل أشياء محرمة وهذا من أسباب تحريم الخمر ده اللي هو السكر يخليه يعمل الحرام فبالتالي هو مكلف وذهب آخرون إلى أنه غير مكلف لأنه كالمجنون لا يعقل الخطاب فقاله الأصل في التكليف الفهم فهم الخطاب وعقل والعقل والعقل زال فبالتالي هو ليس مكلف فردوا على الاستدلال بالآيات السابقة بأن المراد بها لا تسكروا قرب وقت الصلاة حتى لا تدخلوا في الصلاة وأنتم سكارة وقالوا هذا نظير قوله تعالى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يعني إيه أحرصوا على اللي أنتم تلتزموا بالإسلام حتى إذا مدتم, مدتم على الإيه الإسلام فكذلك لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارة يعني قبل السكر يعني لا تسكروا قبل إيه وقت الصلاة بقليل طبعا ده قبل الإيه قبل ال أي إيه بواياتهم تقولن إلا وأنتم مسلمون أي لا تفرقوا الإسلام حتى لا تموتوا على الكفر وفرق بعضهم بعضهم بين أقواله وأفعاله وقالوا هو مكلف بالأفعال دون الأخوال فيؤاخذ على القتل والزنا وإتلاف المال ولا يؤاخذ على القذف والطلاق ولا تمفاده ولا تنفذ عقوده. ماشي مفرق بعضهم بين أن يكون السكر بقصد أو من غير قصد. فإن كان قاصدا شرب المسكر فيؤاخذ وإلا فلاه. والأولى أن يقال السكر درجات فقد يصل بالإنسان إلى حالة لا يعقل فيها شيئا ولا يعرف طريقه ولا يعرف أشياءه الخاصة كنعله وعمامته. وهذا ينبغي أن يقال إنه يمنع التكليف إذا فسرنا التكليف بالخطاب بأمر أو نهي ولا يلزم من ذلك أن يعظر في أقواله وأفعاله المتعلقة بحقوق الآدميين بل يآخذ عليها ويعاقب عقوبة الصاحي إن كان سكره باختيار ويآخذ المتسبب في سكره إن كان سكره بفعل غيره ماشي يعني لو واحد هو اللي جاب له خمرة وهو ما يعرفش اللي ايه اللي هي خمرة فشربها فلما شربها سكر ولما سكر عمل حاجات مين الله يضمن هنا المتسبب في سكره هو ما يعرفش اللي هو, هو بيش بخمرة فالذي تسبب في سكره هو اللي هيضمن في الحالات دي فهمين وأما إذا لم يبلغ في الأول قلم من اللي, من اللي ده السكر المباح صور نوفمبر هي هيؤخذ بالافعال لا الاقوال امم فهو في مسدد لا هو ما قالش كده ده ده ده قال راي بيقول كده بس هو في الاخر بقى الرأي هو مش يعني ده عاوز يشير ده كتير اصلا الموضوع ده فيه ماشي حاجات ساعات مثلا ماشي وأما إذا لم يبلغ به السكر هذا المبلغ فيكون مكلفا بأقواله وأفعاله لأنه يعقل الخطاب ويفهمه فصح خطابه ولأن كثيرا من اعتادوا شرب الخمر من الكفار والفساق لا يذهب عقولهم أو لا يذهب عقولهم ولا يفقدهم التمييز فهم يقومون بأعمالهم التجارية والصناعية ويعقدون الصفقات الكبيرة وهم على هذه الحال يعني الظاهر اللي كلام العلماء ما بيكلموش في السكر اللي مائة ما وصلش إليه اللي هو لا يعقل وما كل كلامهم في السكر اللي وصله اللي هو لا يعقل أما لو لسه ما وصلش دي خلاص احنا بنكلم ايه اللي هو ايه مكلف دي خلاص عشان هو أصلا يعقل مفهول معنى فكلام العلماء مش في ده كلام العلماء في مين في السكر اللي بيعقل فبعضهم السكر الذي يجعله لا يعقل اظن تاسف فبعدهم قال اللي هو مكلف مطلقا يبقى لو طلق مكلف يعني ايه هيبقى طلق لو عقد اي بيع وشرا وخسر فيه كتير هو خلاص هو ضاعت عليه ماشي لو لو قال اي كلام هو محاسب عليه 10 ميه ماشي وحشره في حتى لو قال كلمة الكفر عند بعض الاراء هو ايه يكفر الظاهرية قالوا كده قالوا حتى لو قال كلمة الكفر قول تاني قال نفس القول ده بس ايه بس استثنى كلمة الكفر استثنى الكفر يعني في الاقوال والافعال ماشي قول ثالث فرق ما بين الاقوال والايه الاول في قول ثالث تالت لو اللي هو قال لا ده لا يعقل فخلاص ده مش محاسب على اي حاج خالص مفهوم معنى بس استثنوا الضمانات اللي هو لو أتلف شيء أو فعل شيء فده إيه فده يحسب عليه قول فرق بين الأقوال والأفعال اللي هو مكلف بالأفعال دون الأقوال ده غير بتاع الضمانات ليه عشان هو في الأفعال هو عنده بيؤاخذ بالأفعال حتى لو مش ضمانات يعني زي مثلا لو مثلا زنة مثلا او قتل ماشي هو عندهم يقسم يعني التاني ما يقسمش بس ايه ما يقسمش على القتل يعني ويقسم على شرب الخمر ما يقسمش على القتل بس ايه يضمن يعني يعني فاهمين قصدي <تصفيق> عليه الدية مثلا ده لا ده يقسم وممكن كمان يقتص من ماشي اللي فرق من انواع الافعال وطبعا فرق بعضهم بين ان يكون السكر بقصد او من غير قصد دي برضو ما هي دي كله قال لو مش بقصد المساله ما مش عليه فما قصدي مش خلاف هو احنا دلوقتي هنخرج من الخلاف السكر اللي ما بيبلغش باللي بي هو لا يعق اللي هو يعني السكر اللي لا يعق ده ما فوش خلاف وبرده هنخرج من خلاف السكر من غير قصد فمن غير قصد احنا ما بنتكلمش في الموضوع احنا بنتكلم في ايه في السكر اللي بقصد الخلاف العلماء يعني الحقيقي في السكر اللي بقصد ويجعله لا يعقل هو ده الخلاف الحقيقي فهو المعنى؟ السكر البغاية القصر قد يؤخذ بالأفعال ما هو ده عند الكل يؤخذ بالأفعال ها الأفعال في المجنون والمغمى عليه والسكر وكل الحاجات دي يؤخذ بالأفعال بس الأفعال اللي هي ليه ضمانات مش أي أفعال يعني هو لا يقسم ولكنه يضمن ده عند الكل ماشي بس مش ما قلنا ان في قول ان السكر لا لا غير مجاني السكران غير مكلف اصلا حاجة ما حاجه ايوه ما المغمى عليه غير مكلف اكتر من السكران والمجنون غير مكلف اكتر من السكران بيضمن اه بيدمن احنا قلنا الضمانات ده اساسي ماشي طيب مصابي غير مكلف يضمن يضمن وليه يعني ساب حاجة في اي اشكال في السكر في السكر هو غير نعم السكرام غير قصد هو اللي يضمن ولا المتسبب هو اللي لا المتسبب هو اللي يضمن هو بغير قصد طب ولا يضمن لا المتسبب لا الم... السكرام بغير قصد السكرام بغير قصد المتسبب هو ياخد بالافعال مفهوم معنا تمام طيب نيجي على الإكره وهو حمل غيره على فعل لا يفعله لو خلي ونفسه ينعمل الإكره ولا نكمل عشان نخلص الباب ده ولا ايه همم في حد مش عايز نكمل ما تكسفوش نكمل عادي طيب الإكره وهو حمل غيره على فعل لا يفعله لو خلي ونفسه ماشي يبقى الواحد غيره يحمله على فعل هو لا يفعل لو بينه بالنفسه لو لو لو اختار يعني مش هيفعل. فقد قسموا الحنفية والجمهور إلى ملجئ وغير ملجئ. ولكن اختلف أصطلاحهم في تعريف الإقراه الملجئ وغير الملجئ على النحو التالي. ماشي؟ يعني الاثنين مقسمين الملجئ وغير إيه ملجئ. ولكن الجمهور عندهم الملجئ ده حاجة وغير الملجئ ده حاجة والحنفية عندهم الملجئ وغير الملجئ ده حاجة تانية خالص. ماشي الإكره الملجئ عند الجمهور هو الذي لا يكون للمكره فيه قدرة على الانتناع ويكون كالآلة في يد المكره ومثلوه بإيه مما لو ألقاه من مكان مرتفع على صبي فمات يعني واحد رح, رح, شايله رح رمي فوئ على صبي فمات الصبي اللي مات فده بيقوله ده إيه ده مكره إيه آه ده إكره ملجئ يعني ما فهو عمل زي الآلة بزبطه ما لنش أي زن في أي حال أو ربطه وأدخله في دار حلف قال لا ماشي ففي شيفه الحالة دي يعني إيه هل هيحنث بالحلف يعني ولا لا فقاله ده لا ده مكره إيه إكره ملجئ فبالتالي ده إيه لا يؤخذ إجماعا ده لا يؤخذ إيه إجماعا والاسم هنا والضمانات هنا هتبقى على مين على المتسبب طيب وغير الملجئ وغير المل وغير وغير الملجأ عندهم ما عدا ذلك من أنواع الإكراه كالتهديد بالقتل أو الضرب أو السجن ما طيب خلي بالكوا والدنيا خلي خلينا نخلص صحنفية بعد نقول الكلام ده طيب والإكراه الملجأ أو الإكراه الملجئ عند الحنفية هو أن يكون التهديد فيه بقتل أو قطع طرف أو جرح أو ضرب مبرح أو حبس مدة طويلة ممن يستطيع أن يفعل ذلك فهم حددوا ما يسمى إكراها ملجئا أو ملجئا بالنظر إلى نوع التهديد فإن كان متحملا سمي غير سمي غير ملجئ وإن كان غير متحمل, متحمل عادة سمي ملجئا ولهذا اختلفوا في بعض أنواع من التهديد هل يعد الإكراه بها ملجئا مثل حبس الوالد أو الولد أو ضربهما أو قتلهما إلى غير ذلك وغير, الملج وغير الملجئ عند أكثر الحنفية هو ما كان التهديد فيه بأقل مما ذكر في الملجئ طيب التقسيم بتاع الحلفية ده مفيد مفيد ليه؟ عشان هو راعة في الإكراه هنا المشقة المعتادة المتحملة بالنسبة للمكلفين فسمى الإكراه الملجئ في اللي التهديد وصل بين درجة اللي عموم المكلفين لا يتحملوها كعموم مكلفين ماشي؟ أما غير الملجئ هو اللي هو عموم المكلفين يستطيعون إيه؟ يتحملوها طب واحد يقول طب دي تبقى يقراه فهمين أرضي يعني هل دي تبقى يقراه في بعض الحالات بتبقى يقراه بس مش حالات كتيرين طيب هنتحرير محل النزاع أما الإقراه الملجئ باصطلاح الشفعية ومما فقهم ومما الجمهور طبعا الجمهور مش مخالفين الحنفية برضو بس هما ما اصطلحوش كده ولكن هيجي بقى في المسائل يعني في الفقه بقى يعني هيفرقوا ما بين الحاجة المتحملة والحاجة المتحملة برضو بس ما سموهاش حاجة فهيقولوا مثلا ده لو ده تحم يعني استطيع ان يتحمله فحكمه كذا او لو ما استطيع ان يتحملهش فحكمه كذا فهمين قصدي لكن هو ما سموهاش زي مسألة الفاسد والباطل كده مفهول معنا؟ طيب اما الإكراه الملجئ باستلاح الشافعية ومن وافقهم فهو يمنع التكليف باتفاق لأن المكلف لا ينسب إليه شيء من العمل فهو كالإيه كالآلة اللي هو إيه زي واحد خذ ورما فوقع على واحد فموته هو ما روش في حاجة. ده الزنب كله على مين على المتسبب طيب ولكن الحنفية الفرق بينهم من الجمهور إيه اللي هما لا يسمون هذا النوع إقراها ما يقولون الفعل لا ينسب إلى الإنسان أصلا فلا يقال أكره عليه فعندهم إذا ألقي الإنسان من مكان مرتفع على طفل فمات الطفل فالقاتل ليس الملقى بل إيه الملقى ده عند الحنفية والملقى لا يعد أن يكون آله فهو كالحجر عندهم الملقى ده كالحجر وده طبعا كلام معتبر وعند الجمهور برضو هو ما سموهش آلة بس برضو من كنفس يعني الخلاف لفظي يعني في الآخر الأحكام واحدة يعني في مثل الايه اللي هو المكره الملجئ المل... الاكراه الملجئ عند الجمهور أو المكره الملجئ عند الايه الجمهور ماشي واما الاكراه غير الملجئ باصطلاح الحنفية فهو لا يمنع التكليف بالتفاق ده لا يمنع الايه التكليف بايه بالتفاق لانه تهديد بما يمكن ايه تحمله فالشخص مكلف فيه فإقدام المكره على الفعل يكون باختياره لأنهم متمكن من الصبر على الأذى الذي هدد به. ماشي؟ ويبقى الإقراه الملجئ باصطلاح الحنفية ده بقى اللي فيه كلام. ماشي؟ يبقى الإقراه الملج بقى باصطلاح الحنفية. الأول بس الإقراه غير الملجئ باصطلاح حنفية. هو إيه؟ اللي هو يهدد تهديد يمكن تحمل. طبعا حتى يهدد تهديد دي احنا هقول لكم إيه شروط الإقراه علشان تعرفوا إمتى يبقى إقراه أول شرط في الإقراه اللي هو يكون المكره متمكنا من إقاع ما هدد به ده أول شرط يعني عشان نقول ده إقراه في شروط فأول شرط اللي أنا عندي ظن غالب أو يقين اللي المكره ده متمكن من اللي هو إيه اللي بيهدد به مش بقول كلام كده وخلاص لو بقول كلامه خلاص مابقاش إقراه ماشي يعني مش بهوش يعني التهوش مش إقراه الإقراه هو التهديد اللي أنا عندي ظن غالب اللي هو هتحقق ثاني شرط في الإيه؟ في الإقراه أن يكون المكره خائفا من هذا التهديد يعني يكون التهديد ده نفسه بالنسبة للمكره مشكلة مش حاجة ممكن يعني عادي مفهوم معنا يعني هنا مثلا زي ما قالوا في الحنفية مثلا اختلفوا في مثل حبس الوالد أو الولد بقى إكره ملجئ ولا غير ملجئ ليه عشان حبس الولد أو الولد حاجة إيه لكن ممكن مثلا لك هيحبس لك قريبك وممكن هو مش فرق معاه فلو مش فرق معاه ما بقى إكره أما لو فرق معاه هيبقى إكره إيه غير ملجئ غير الولد والوالد أفهم المعنى طيب ثالث شرط أن يكون المكره به ضررا يلحق النفس أو المال أو أحد المقاصد المقاصد المقصود اللي هي الإيه الخمس للضررات الخمس. ماشي أن يكون المكره به الشيء اللي هيكر الحاجة اللي هتحصل يعني ضررا. الضرر ده بيلحق النفس أو المال أو أحد المقاصد خمسة يعني العقل أو النسل أو الإيه أو العرض. ماشي؟ طيب. يبقى دي الشروط بتاع الإيه الإكراه طب هل الشروط دي ممكن تكون متوفرة في الإكراه الغير ملجئ أصلاً؟ آه ممكن يعني مثال مثلاً هو دلوقتي بيهددك بقتل عمك ناشي؟ فتهديده بقتل عمك دوت متوفر فيه الشروط التلاتة صح ولا لا؟ ولكنه بالنسبة لك انت ممكن تتحمله غير لو هددك بقتل ولده بقتل ولدك, ولدك. فاختلفوا ده ملجئ ولا غير ملجئ يعني انت اضطريت تتحمله لا فاهمين غير لو هددك بقتلك مفهوم معانا وطبعا بقتل ولدك والوالد الظاهر اللي هو في الطبيعي عموما مكلفين لا حاجة مش مش ايه مش طبيعيه يعني حاجة كبيرة يعني إلا بقى لو واحد بيكره ابوه أو حاجة زي كده يعني حالات بقى نادره يعني اتفضل يا ابو طب يعني تكون ان انا انضرب عاير يا عم اتقتل او اريق تتف ده يعني يعتبر مش اقراه لا اقراه عشان كده سموه اقراه وينبان عليه الاحكام أنا. يعني, يعني اقول لك أولك... عشان كده من الاول ايه فده اقراه بس اقراه غير ايه لا انا ما يعتبرش اقراه ملجئ يعني ماشي انا ما تفرشش معي اسمعني بس. بس ما هو الاكراه الغير ملجئ ده ليه احكامه برده وعشان كده حطوه طبع الاكراه تفهم قصدي فهو إكراه ويتحطي طبع الإكراه وحكمه إيه طيب؟ حكمه اللي أنت يجوز تفعل فيه الحاجة الحرام إكراهات غير ملجئ ده يجوز تفعل فيه الحاجة الحرام بس إمت بشرط اللي يكون الحاجة الحرام دي شرعا أقل في الاعتبار في الضرر يعني وفي الخطر من اللي أنت هتعمله العكس اللي انت هتعمله اقل في الخطر والضرر من الايه من التهديد يعني مثال مثلا قال لك يا تقتل يهاتلك لا في ملجئ وغير ملجئ يعني ده ضابط في الاثنين عشان كده الجمهور ما احتاجوش ايه يضبطوه يعني بس ايه مثلا ايه هقتل عمك وإلا تقتل فلان او هقتل عمك وإلا تقتل او هقتلك وإلا تقتل فلان في الحالتين ايه شعب. تتقتل ما ينفعش تقتل صح طيب لو قال لك بقى مثلا اسرق الحاجة الفلانية وإلا هقتل عمك ماشي فماظذي وانا عندي ظن غالب اللي هو فعلا هيقتل ايه عمي لو انا ما سرقتش في النادي وفي نفس الوقت عندي ظن غالب خلي بالكم من شروط الاقرار برضو اللي ايه اللي انت لما تفعل الحاجة اللي انت مكره عليها دي هيزول عنك الاقرار في ظنك يعني يعني انت عندك شرط عندك ظن اللي انت اذا فعلت اللي هو عليه هيحصل ايه هيشيل عنك الاقرار فاهمين قصدي ولا لا ف مثلا فانت هتقدر بقى قتل العم أخطر شرعا ولا سرقة الفلوس هتقول سرقة الفلوس أخفف, أخفف الخطورة الشرعية فهتسرق وشرعا يجوز لك ان انت تسرق وما تحكم تحكم الى القاضي هتقول انا كنت مكره وتثبت ان انت كنت مكره واذا اثبت ذلك يبقى القاضي ياخد الفلوس من مين من المكره لو انت تذهل يعني تمام استن فده اجراء معتبر بس غير ملزم تقسيم يعني غير ملزم اصطلاح الجمهور اصطلاح الحنفيه اصطلاح الحنفيه طيب هل انت مكلف ولا مش مكلف مكلف في غير الملزم ده انت مكلف ولكن معذور يعني بيقولوا ان انت مكلف يعني انت ليك اختيارك وبرحتك وفهم قصدي فاهم قصدي ولكن الشرع عذرك فما أضيع ولا مش فاهم. يعني فلما الواحد ماشي. هقول لك الفرق في إيه. ماشي. هقول لك الفرق في إيه. طيب. ما عشان كده الجمهور ما فرقش قوي يعني الجمهور ما يعني خلى الإقراهة لي حكم واحد وضابط واحد. الجمهور عندهم الضابط إيه. الضابط لو أنت معذور في الإقراه. فيبقى الأحكام على اللي على الأكرهك أما لو أنت مش معذور في الإكره يبقى الأحكام عليك يعني أنت اللي تضمن وأنت اللي تأسام وأنت اللي كذا فضابط الجمهور في المسألة الضابط إيه عندهم عندهم العذر أنت شرعا معذور يعني يجوز لكن اللي أنت تفعل كذا لما يجوز لو اعتبرنا اللي هو يجوز خلاص يبقى الضامن كله واللي عليه كل حاجة هو الإيه هو الأكره من ناحية الاسم من ناحية الضمان أما لو قلنا الفقهاء قالوا المسألة دي لا يجوز فيها اللي انت تفعل كذا زي اللي انت تقتل فلان عشان مقره باللي انت تقتل نفسك ففي الحالة دية انت اللي ايه انت اللي تضمن وانت اللي قاتل كمان مع اسمه برضو الذي ايه الذي اقرأ في الحالتين يعني طيب انت بقى بيختلف الاكراه المرجع والاكراه المرجع يختلف في حالة اللي لو الإقراه الملجئ ده وصل لمرحلة العجز فاهم قصدي ولا مش فاهم يعني هو هددك بقتل ولدك ماشي فلما هددك بقتل ولدك انت كشخص وصلت لمرحلة اللي انت عاجز يعني خلاص شرعا عاجز فهم يعني, عايز يعني دماغ طارت منك ويعني فهام قصدي ففي هذه الحالات قد تعذر في بعض الأشياء مع أنك ايه من ناحية الاسم يعني مع أنك ايه المفروض ما قدتش تعمل جدا فهمين قصدي؟ زي يعني هديكم مثال تاني عارفين أمن... نرجع لموضوع أمن الدولة وبعد كده مثلا في الجهاد الجواسيس مثلا ما بتعذبوا أو يعني انت وعذبت من قبل العدو ولو انت بقيت أسير مثلا ففي العلماء قالوا الاشكالية الاخوة اللي كانوا بيتكلموا بعض الاخوة ايه اول ما يروح يقول لك انا يا عم هيو عضلي بهدلوني واعزبوني فروح اتكلم وخلاص ويدور للاخوة التانين ده طبعا ضياع ضياع ليه اللي هو جعل احكام التهديد هي نفس احكام العجز ويختلف تختلف احكام التهديد عن احكام الايه العجز فاحكام التهديد انت بتوزينها من ناحية عقلية أنهي الأخف ضررا، فلو قال لك سب بالدين ينفع تسب بالدين، لو أنت عندك ظن غالب اللي هو يعزب، إيه إلا من أكله قلبه مطمئن بالإيمان، ماشي؟ لو قال لك اجتم في الشيخ اعمل كذا حاجات مش هتضر حد وفي الأخير قلبك مطمئن بالإيمان وانت مش مقتنع بيها ينفع. لكن قالك لك على حاجة هتضر إخوانك وهتخليهم هم يتحطوا في الفتنة ويتحطوا في كذا وممكن تعمل مشاكل وكذا وكذا زي اللي كان بيحصل فلا من ناحية الشرعية العقلية لا تتحمل التعذيب في سبيل ايه اللي انت ما تضرش إخوانك وتفتنهم في دينك وتفتن أهليهم وكذا وكذا وكذا, وكذا. طيب حصل اللي انت اتحطيت في التعذيب ده وصلت إلى العجز في الحالة دي انت معزوغ في الحالة دي انت ايه؟ طب العجز ده بقى في عجز عام لعموم المكلفين صح؟ اللي يعني عموم المكلفين ما بصلوا مرحلة معانا مستحملوش زي ايه بتوع اجهزة المخابرات بتوع اجهزة المخابرات يقولك ايه؟ التعزيب بتوع, اجهزة بتوع الحروب وكده ده تعزيب مش طبيعي يعني اوحش منتاعها من الدولة فبيقول لك احنا بندى اللي بتاع المخابرات نص ساعة يمسك نفسه فيها اول ما يتاخد يمسك نفسه نص ساعة بعد نص ساعة الغلط مش علي الغلط علينا احنا ده في الجيوش كده في الجيوش كده ده عرفا اعتبار في عموم التعذيب بتاع المخابرات اللي هو اخرته نص ساعة يتحمل ده هو انسان عادي طبيعيا بعد نص ساعة هم شدر يتحمل فهم بيقولوا نصبر نص ساعة نلحق نغير الخطة نعمل اي حاجة تانية بعد نص ساعة مش عليك حاجة عشان هم عارفين التعذيب والتانيين بيحاولوا يعزمهم حيث هم يلقطوا منه المعلومات قبل خمس دقايق لو عرف فهو بقى كل مجهوده اللي هو يحاول يجيب اخره عشان النص نص ساعة يتعدى والتانيين يعرف يغرر الخطة ده موجود فعلا في جس المخابرات بالنسبة للتعذيب بتاع قصدي؟ فهنا بقى مرحلة العجز مرحلة ثانية بقى فما أنا ففي فرق بين مرحلة التهديد وشفرق من مراحل الإيه يعني أحكام التهديد أحكام غير أحكام أحكام الإيه العجز ساعات بقى في التهديد الملجئ اللي هو الإكراه الملج ده ساعات لبعض المكلفين بتوصل العجز في بعض الحالات يبقى هو مش يعني خلاص هو فعل عجز فبينه من ربنا لو وصل له مرحلة العجز فهو المعنى خلاص ده معذور لكن هو لو مصرش بحاطة العجز ببقى مش معزول لو هيدر الإخوان ففي العجز انت خلاص في العجز انت ممكن تعمل حاجة هي من ناحية العقلية لا تجوش شرعا أما في الإكراه لا اللي هو التهديد يعني لا ما ينفعش انت بتوزنها بنقب الربنا وربنا هي حسبك اللي انت الحاجة اللي هتعملها تكون ايه أخف ضررا من الحاجة اللي هتحصل مفهوم معنا ولا في إشكال؟ فهمت؟ المجلس بالصراحة الحنفية اللي هو لا يتحمله. يعني إيه أن يكون التهديد فيه بقتل أو قطع طرف أو جرح أو ضرب ممم... لا مش ده. لا لا لا الحنفية لا الحنفية لسه ونص العجز بس هو تهديد هو في ظنه اللي هو غير متحمل. طب عادي لو حصل في ما ما مش هي غير ملجئ عشان غير ملجئ احنا بيقولوا هي يتحملوا لكن في في الملجئ غير ملجئ هيتحملوا لا يتحملوا فمش ممكن يحصل اما في الملجئ ممكن يحصل عشان هو, هو لا يتحمل انت فاهم ماما طيب <تصفيق> فرق بين العجز الملجع عند الحلفية والإكرام ملجع عند والعجز. ثاني الفرق بين الإكرام عند الحلفية والعجز والإكرام الملجئ اللي هو لسه تهديد لسه موص... ولكن تهديد يظن معه العجز فهموا شيء؟ أما العجز العجز يعني هو مش تهديد هو خلاص عجز يعني هو تحط في الموقف وعجز تعزب وعجز خلاص مش قادر. تعرف تعرف ماله؟ مختلفين في الحكمة بس قريبين من بعض غير الإكرار غير الملجئ أبعد شوي هل فهم معنى طيب نقرأ بعض الكلام بيقول إيه و... يبقى الإكرار غير الملجئ عرفناه بيقوله يبقى الإكرار الملجئ باصطلاح الحنفية وهو ما كان التهديد فيه بقتل أو قطع طرف أو جرح أو ضرب مؤلم ونحو ذلك ممن يمكنه فعل ما هدد به يبقى إيه هو شرطه مما يمكنه إيه فهذا مختلف فيه على أقوال ده بقى اللي فيه الخلاف اللي هو الإقراه الملجئ بصطها الحنفية فأول قول أن الإقراه لا يمنع التكليف وهو مذهب الشفعية والحنفية وجمهور الأصوليين ولكن الحنفية يعبرون بعبارة أخرى وهي قولهم لا يؤثر في أهلية الوجوب ولا في أهلية الأداء لأنهم لا يعبرون بالتكليف ماشي يبقى هم عندهم لا يمنع التكليف ولكن عندهم برضو معذور بس هو بيقوله مكلف بمعنى إيه؟ بمعنى اللي هو بيفعل ذلك اختيارا يعني يعني أصلي مختار ما موصلش المحلات اللي هو مش مختار فأصدهم اللي هو بمعنى لا يمنع التكليف كده يعني القول الثاني أنه يمنع التكليف بما يوافق مراد الشرع بما يوافق مراد الشارع ولا يمنع التكليف بنقيده وهذا مذهب أكثر للمعتزلة ومعناه أن من أكره على فعل المراد للشرع ففعله لأجل الإقراه لا يعد مكلفا فلا يساب على هذا الفعل يعني إيه؟ يمنع التكليف بموافق مرض الشارع, الشارع يعني أنت أجبرت على الواء يصلي فصلى ماشي؟ فأنت بتجبره على حاجة إيه موافقة للشارع فما عندهم ده إيه؟ ده مش مكلف ليه عندهم مش مكلف؟ عشان المعتزلة بيربطوا التكليف بالثواب فطالما لا يثاب يبقى مش مكلف وإن امتنع يعد مكلفا فيعاقب على الطرق عشان هو هيعاقب فبالتالي خلوه مكلف وإن أكره على فعل يخالف مراد الشارع كالزنة وسد الرسول صلى الله عليه وسلم فإن امتنع فهو مكلف ويثاب عشان هيثاب خلوه مكلف وإن فعل فليس بمكلف فلا يعاقب عشان لا يعاقب خلوه ليس مكلف والسال في هذا القول أنهم يربطون بين التكليف والثواب والعقاب فحيث وجد التكليف فلا بد من الثواب أو العقاب وحيث علم التكليف فلا ثواب ولا عقوب. يعني المعتزل عندهم مسألة التكليف مرتبطة بالثواب والإيه، فالعقوب. فملاقوا الشخص ده الشرع هيسيبه يقولوا ده مكلف. هيعاقبه يقولوا ده مكلف. طب ولا يسيبه ولا يعقبه يقولوا ده إيه؟ نوئن وهاك. يعني عذر الشرع بخلوق المكلف ده ايه وفي الاخر الحتة دي ايه اختلاف لفظ يعني والجمهور مع قولهم ان الاكره لا يمنع التكليف لا يقولون ان المكره يؤاخذ على كل ما يقوله او يفعله لان التكليف عندهم الخطاب بامر او نهف والمكره مخاطب فطالما مخاطب فيبقى مكلف وكونه مخاطبا لا يلزم منه حصول السواب او العقاب ولا يلزم منه صحة جميع تصرفاته مش معنى انه هو مخاطب اللي هو يثاب أو يعقب ولا معنى لو يخاطب اللي هو إيه هتصح جميع تصرفاته والحكم الفقهي لما يفعله المكره فيه آه والحكم الفقهي لما يفعله المكره فيه تفصيل على النحو التالي أو حاجة بال الإكره بحق على بيع ماله لسداد الغرماء أو على عدق عبده ونحو ذلك فهذا ينفذ وصح ليه عشان ده إكره بحقه وعمله خلاص فهي منه وإن كان لا يثاب عليه لأنه فعله مكره مش هو مفروض كان يعمله بس هو ما, عملوا ما, ما عملوش إلا هو مكره فهو ينفذ ويصح ولكن إيه؟ لا يثاب عليه الإكره بغير حق وهذا يختلف حكمه باختلاف المكره عليه فهو إما أن يكون قولا أو فعلا يبقى ايه الاول بس الإكره بحق قلنا ينفض يصح ده في المعاملات طب في العبادات هو مش مش هيساب هيقسم هو ما بيصليش عشان ايه هو بيصليش بس بيصلي عشان ما ما يضربش بالسيف ولكن القاضي هيقبل منه العباده خلاص هو صدق ايه هو بقى لو احنا قلنا يصح بمعنى بالنسبه للقاضي هنقول يصح ولكن بالنسبه ليه هو العباده ما تصحش يعني مامور اللي هو يعيدها لما يتوب فما قصدي فهي ما تصفش يعني لا تسقط عنه. الله تسقط عنه ماشي فأما الأقوال فهي أنواع يبقى الإكرهة بغير حق بقى ده يختلف باختلاف المكره عليه تفضل أبطلنا صلاته أبطلنا صلاته عشان هو بيصليش بنية لله ده هو بيصلي عشان ما ندربش بالسيف فمن جهته هو لو تاب يعيد الصلاوات عشان دي ايه صلاة جير صحيح انها مفتقدة ولكن من ناحية القاضي هو ما قالش للقاضي لا يعني هو بيصلي قدام القاضي فالقاضي هي ايه خلاص مش هيدربه بالصيف ما هو هيدنه من فضل الوقت ايه هو مش نويها لله وبيصلي عشان السيف اه بيعمل كده بس عشان ما يدربش فهم طيب فبيقول لك ايه بقى في الاقراه بغير حق هذا يختلف حكمه باختلاف المقره عليه يعني الشيء اللي المكره عليه، فهو المكره عليه، ذا المكره عليه إما أن يكون قولا أو إيه؟ فعل. طيب هنمسك بقى حاجة حاد. مل. فأما الأقوال فهي أنواع. يعني حتى الأقوال مع إيه ما التفقوص عليها؟ فهي أنواع نجمل وأهمها في يلي العقود المالية كالبيع والإيجار ونحمي ذلك. وهذه لا تصح ولا تنعقد عند الجمهور. يبقى طالما هو أكره وأثبتنا اللي هو إيه؟ أكره فلا تصح ولا تنعقد. وذهب الحنفية إلى أنها إيه؟ فاسدة لا باطلة ويمكن تصحيحها برضا العاقدين بعد ارتفاع التهديد والإكرام اللي له النقرة هو وافد اللي هو يصحح العقل يعني فاس هو فهو الراجل باع له الحاجة بستين ألف ولكن ما فوتت باع بمئة ألف فالنقرة هو وافد بشرط بأخذ الاربعين ألف فالراجل وافد بدله الاربعين ألف اللي باع عند, عند أصد الحنفية تمشي الحاجة عند أصد الحنفية تمشي الحاجة ثانيا هذا العتق والنكاح والطلاق وهي عقود لا تقبل الايه الفسخ طبيعه العقد فالنكاح والطلاق اللي هي عقود لا تقبل الايه الفسخ وهذه لا تقع مع الاقتضاء عند الجمهور يا ايه لو ايه لو اعتق مكره أو نتح مكره أو اب مكره ما تقعش وده راي عند الحنفيه تقع ليه الحنفيه لو تقع قالوا لأنها تقع عن هزه اللي الحديث يعني اللي هو ايه آه جدوا هنا جدوا ما زلوا الناس وما زلوا هنا جد فما عدم الرضا كذلك؟ فقالوا دي زيها يعني خصو على الحز ولكن يرجع على من أكرهه لضمان ما راح يخامل الخصال حنفهم قال لي هي طع ولكن الأكره هيضمن الإيه الخصال فالخصال فدي ممكن تنفع في عينك ولكن في النكاح الطلاق هدبي الزيبة مش هيتبقى ساعه يعني الطلاق هيتطبق على كلامه بس بقى الايه المهر اللي هي الحاجات اللي هيدفعها المطلق يبقى هيبقى نكح خلاص اتجوز ولكن الحاجات اللي دفعها على المهر والحاجات دي تبقى على الايه على المقت بس المختار يعني قبل الجمهور في المسائل ثانيه واحده معلش عشان انا متاخر هنخلص وبعدين اللي عايز معي معايا يطرح ثالث شيء الاقوال المحرمة كان نطق بكلمه الكفر صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وهذه يعادل الإكراه عذرا مسقطاً لعقوبتها لما يحد الإسم يعني إن بها وقلبه مطمئن بالإيمان كما قال تعالى إلا من ركرها وقلبه مطمئن بالإيمان ونطق بها رخصة فإن صبر على الأذى امتنع أثيب على ذلك طب هل الموضوع ده مطلق يعني النطق بها رخصة فإن صبر على الأذى امتنع يثيب مطلقاً؟ يعني دي مسألة إيش يعني بعض الإخوة كان عندهم هو النطق في كلمة الكوف بعض الإخوة يظن إن هي إيه مباحة ولو صبر على ذلك يساب مطلق مسألة دي بس فيها تفصيل شوي مسألة مبنية على المصلحة الشرعية مش مبنية على النطق بالكوف والنطق بالكوف فالعلماء قالوا لو في مجنون هو أقرأه على النطق بالكوف وقال لك لو ما لو ما, تق... لو ما لو ما تنطق لو لم تنطق بكلمه الكفر لو ما... لو لم تسب بالله مثلا او ان تسب الرسول سأقتلك ماشي واذا الشروط شروط القراءه اللي انت عارفها ففي دي هل يستحق ليك ان انت ط... آه... لا تنطق بكلمه الكفر لا انا يجب عليك تنطق بكلمه الكفر ليه عشان ده مذهوب ما فيش مصلحة من الموضوع اصلا وما ليه قالوا النطق عدم النطق بكلمة الجفن عشان في مصلحة إعلاء الإسلام وعزة الإسلام ومراغمة الأعداد ودي مصلحة شرعية اللي انت تحبط الأعداء أو تزعزع نفوس الأعداد وهذه مصلحة شرعية معتبرة فلما كانت هذه المصلحة الشرعية معتبرة سمعها ان الشرع بيعذر بالنطق بكلمه الكفر ولكن استحب على النطق بكلمه الكفر من اجل هذه المصلحه الشرعيه المعتبره طب طالما المصلحه الشرعيه المعتبره دي مصلحه على الاذى وعلى يعني القتل وكذا وكذا طب ليه الشرع عذر بالنطق بكلمة التعذيب أو كذا وصل لمرحلة من المشقة الغير اعتيادية لعموم المكلفين في مثل إيه؟ هذه الحالة وخلي بالكم انت بتنطق بكلمة الكفر مش بتقفر عشان نطق بكلمة الكفر حالة الإقراهي وقلبه مطمئنه بالإيمان ليس بكفر فالكفر مفيش عبر فيه يعني مش ما المطرح على الكفر ولكن تنقرح على النطق بكلمة الكفر قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لزيدنا عمار وإن عادوا فعد مع إنه بنقول اللي يستحق عدم النطق بكلمة الكفر <تصفيق> أه العلماء قالوا إيه؟ قالوا اللي هي بسبب اللي النبي صلى الله عليه وسلم رأى في عمار اللي هو المشقة بلغت مشقة غير اعتيادية عليه بحيث اللي هي قد تفتنه في دينه فالأصلح لسيدنا عمار كسيدنا عمار اللي هو ينطق بكلمة الكفر مفهوم معنا؟ فلما كان الأصلح لدين سيدنا عمار لو ينطق بكلمة الكفر وقال ممتمنين بالإيمان وهذه المصلحة بالنسبة لسيدنا عمار فاقت مصلحة مرغمة الكفار وعزة الإسلام في المسلسة العمار عشان هو ممكن مفتن فلذلك إيه؟ فلذلك الإسلام قال له وإن عاد فعود أما مع سيدنا بلال أقره ومدحه على إنه هو كان يراقبهم ويعز الإسلام بخوله أحداً أحداً أحد. وبعض العلماء قالوا فإن عادوا فعد عدي على الجواز وليس على الاستهداد يعني إيه؟ فيجوز لك أن تعود يعني مش معناه عدي بالعمار اتفعوا طيب هو الأصل ما كانت على الجواز ولا يعني أم خل ما كانت على الجواز؟ الأصل؟ لا خلاف والله ما هي استحمل جوازه طب استحباب تحتمل الصدمه من عمار لو حصل كده قول لهم يعني معنى الماتش ما تبقاش قلقان ما تستعبان نفسيا نفسي. بس هو بقى تعب نفسي ومشاكل بس ان فلو انا حملناها على الاستحباب يعني ان الرساله مباشره ان هو مش قادر مش بيستحمل فخشي عليه الفتنه فقال له هو امعره يعني ما يمش خد راحتك يعني بل مش كافة بقى وجوب؟ وجوب ديه؟ ليه؟ ماشي يعني المهم يعني ايه بيحسوا على ذلك يعني سواء الزالي أو, أو, او بس لا. اللي يقوله وجوب صعب يعني افرد هو قال لا انا هتحمل من اجل الله على على احنا قلنا ان نواصل سلام براحة انه بس انا امرأة ذلك و لكن سألنا عمار هيفهم منها ايه هيفهم <تصفيق> انه انت عود عشان ما تفتنش ماشي لكن افرد هو في غضمه كده يعني تحس اللي هو ممكن يستحمل هي يستحمل لغايه ما يتقرش كده يعني تمام لو على نظره ال... على كلام العلماء ان هم قالوا ان هو الصراني راء فيه ان هو هيفطن في الديني وفي اسس الوجود مش طبعته في الرخص تمام مظبوط تمام انا مش فاهم يعني لو قلنا كده يعني فيسرع لك يا عمر انت عود كلمه الكفر اما استحبابا او وزوبا على حسب الحال ماشي انت عايز تقولها كده يعني بعد الناهج. ما فيش هنا نهي. ما هو الناهي الاصلي لا. او مش كده. هو الامر بعد النهي ده نهي طاري. فجيه بعد ايه امر. اما المسألة بتعيدنا دي, دي لا. دي النهي اصلي فاني ما مش بعمل مش, مش, مش المسألة يعني. مفهوم عمي؟ <تصفيق> طيب. يبقى اول حاجة الاقوال المحرامة. فدي ايه؟ يجوز عند الإكراه ليه؟ عشان النص لا على كده. ماشي وأما القفز والنحوي، وممكن بقى استحابة أو يعني يبعدها على حسب إيه الحال. وأما القفز والنح، هو فالإكراه يسقط عقوبته والإثم المترتب عليه. يعني في القفز الإكراه يسقط العقوبة والإثم المترتب عليه. ماشي؟ ليه؟ علشان القفز ده من جهة قول ومن جهة تانية إيه؟ يعني حد القفل والحدود تضرب بالإيمان بالشواهد الأفعال وهي أنواع أهمها ما هي أفعال الكفر كتمزيق المصحف وإهياناته بالفرح للصرم نعني ذلك وهذه كنقطة بالكفر يرخص المكره في فعلها إن فعلها وقلبه مطمئن بالإيمان على الصحيح إيه وده يعني قول إيه نوعنا العلماء قصو على إيه على قول الكفر ففعل الكفر زي نقطة من كلمة إيه الكفر طبعما قلبه مطمئن بالإيمان وضعوا بعض العلماء إلى أنه يأخذ عليها لحديث الرجلين اللذين مر على صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب إليه قربانا فامتنع أحدهم فقتلوه فدخل الجنة وقال الأخر لا أجد ما أقربه له فقالوا قرب ولو ذبابا فقرب ذبابا فدخل إليه النور مشي الحديث ده على افتراض صحته طبعا محتاجين أنه حققه الأول ولكن لو افترضنا صحته هي ما معنى إيه معناه إنه واحد مش فارم عليه يعني هو نفسه فمش مشكلة مغفر ياعمثالي عمل هذا ضد الله أأ أأ مش أأ زي أأ أأ أأ أأ مثلا أأ أأ أأ أأ أأ أأ أأ أأ أأ الدين كمان ممكن أأ بعض الناس يعني عمل كده أأ حصل كده أأ زي واحد أأ أأ أأ أأ أأ أأ أأ أأ أأ أأ ومش أأ أأ أأ فهو مش أأ أأ الدين أأ أأ أأ أأ أأ أأ أأ يعني ممكن يكون ضابط في كل المسائل دي مدى إقرار يعني في مدى إقرار يعني هو مقره مقره ولا مش مقره يعني م هنا مثلاً. ما إحنا الأول بقولها مقره ولا مش مقره لأنها مقره فنقول يا وزدهم مفتخر بالكلام في الكوفة يا وزدهم فهم أصله لا لأنها مقره لو مش مقره إحنا منفعش من كده. مم. طيب والصور على مؤخدة هذا حديثنا دارير فيه على مسألتينا لأن الرجل الذي كرّب ذبابه كرّب مختارا طائعا. بدليل أنه علّل عدم التقرب بالصنن لعدم وجود ما الهادرات، وأن يعانله بالتحرين والخوف من غضب الله جل وعلا. عنه يعني المهمة هيحمل على كده حتى تقترض النصوص ويمكن أن يجاب بأن هذا في شرع من قبلنا وقد جاء شرعنا بخلافه فأباحنا لنا أن نلطق بكلمة الكفر مع طمأنينة القلب فقال تعالى إنا من أُحِكِهِم خُطَبُهُم مُتَمَوِّنُونَ بالإيمان وخلص الصلاة إن الله تجبر الزُّمَنَةَ عن الخطأ ونسينوا مستقريهم على ولا فرق بين الأقوال والأفعال الكفري هما زي بعض فالتفلت منهم من هي بقى إيه حاجة مش منضبطة يعني اثنين قتل المعصوم أو جرحه أو قطع طرف من أطرافه لا يبيخ ذلك الاتفاق فالفاعل يأسس بالاتفاق وهل يقتص منه واختلفوا اقتلك في ذلك، فقيل يقتص من المكره، وقيل يقتص من المكره والمكره الاثنين، وقيل يقتص من المكره بالكسر فقط، وقيل يسقط القصاص والصواب الاقتصاص من المكره. قالوا ليه الجمهور على كده قالوا لي الجمهور علشان هو غير معذور لا بفعل ذلك، فهو يفعل غير معذور بالاقتران، ما ينفعش يعمل جد. ماشي ولكن بعض العلماء قالوا إيه؟ قالوا بالعتاب للحاكتين أو الحالة معذور ولا مش معذور الحاجة التانية هل الإقراه ده إقراه ملجئ ولا غير ملجئ؟ طب لو لدينا إقراه ملجئ هل هو وصل للعجز يعني هو يعني إيه؟ ممكن مثلا واحد يعني إيه؟ يعني إيه؟ يعني فالموضوع وصل لمرحلة اللي هو إيه؟ في الحالة دي إيه؟ قد يتجه القصاص من الإيه؟ من المكء من الأقرى في الحالات اللي زي كده، اللي هي وصلت للعهز النفسي، حلصاً اهتم بقى أما الإكراه اللي هو الطبيعي يعني ده إيه بقى من المكرم عشان ما هو إيه المعصوم، هل فهمين ألا بقى؟ فالخلاف قوي يعني، الخلاف قوي وبالذات في حالات يعني مرحباً مش فائدة هم، طب قتل المعصوم ألا بس عجل <الموضوع. تصفيق> وانا هخلص الاصل بصيغه بس زياده طيب طب هنخلص محمد ونخلص اه عشان اللي عايز يقول انا مشيش طيب الزنا وال... لا يعيه والاقرار عليه لا يحل بهوا بالتفاوض في اقامه الحد على المكره والصادر على المكره والصادر أنه لحد عليه ليه بقى ليه في الزين لا حد عليه لأن الحدود تضرب الايه بالشبهات فالاقراه شبهه قوية وأما المكره فلا حد عليه بالدفع. فترخى بعضهم بين المرأة والرجل. فقال إذا أُكلت المرأة على الزنا فلا اسم عليه، وإن أُكل الرجل ففعل ففعل فعليه الإثم. يعني المرأة أُكلت على الزنا تبيه مقتصر يعني. أما الرجل لأن الزنا لا يقوم إلا باختياره الرجل يعني إذا جاء عبد ما شافه بشافه وحصل منه ذلك كان ذي يعني على اللي على الطوعية والاختيار. أما لو افترضنا أنه مقتصبو يعني يعني الخدوب راحوا وحطين لقدر الله يعني ايه في الزكرة بالعافية الطنع اللي هو مش ايه مش يعني مش هيعمل حاجة مش هانتصب يعني فكون منتصب ببدل على ايه الاخترى وهذا تباين على قول جمهور العلماء ان المكره مكلف وان الاكراها لا يمنع التهليف لا يعني مؤاخرته على كل ما اكره عليه على ما اكره على اكره عليه ماشي؟ ولما رأ يعني مش معناه هماء مكلف اللي هو هو آخر بكل حاجة على حسب في هذا. ولما رأى بعض العلماء أن الله قد عفى عن المكره إلا في الحالات التي قدم فيها صيانة نفسه على سائر غيره من المسلمين، قال إن المكره غير مكلف. وهو خالف الجمهور في ذلك من حيث اللفظ، لكنه موافق لهم في المعنى. يعني دخل فيه دخل لفظ زيادة، دخل فيه لفظ. لفظ. قال لأنه نظر إلى أثر التفريش وأهمها المعادلة الأخروية. ولدها من تفية فنفى التكليف يعني بعض الناس لما قالوا ده ده مش مكلف أصدهم مركزين أكثر على إيه؟ أما سادل ما أخذها إيه؟ فالقول بعلم التكليف المقره هو الأل يخلمانها بالسلف ده على رأيه يعني والأقرب إلى ظهر كران والسنة لأن الله تعالى من آخر وننفق بكلمة الكفر مقرهن ماشي؟ طبعا هم ما بيتكلموا على التكليف من جهة هو ما بيتكلم من جهة تانية هو ما بيتكلم من جهة الإثف وما بيتكلمه من جهة تانية مسجد التفيف مع الإكراه فيها حرج شديد ومشقة عظيمة الله تعالى يقول يا عبد الله رضي الله عنه إن صعما وزعلكم في دينه حرج كذا من جهة الإسلام فدي حاد ودي حاد فالجمع الذي حكوه على أن الإكراه لا يبيح قتل المعصوم والزنا ده نخلل العلماء يقول اللي هو مكلف يحمل على أنه لم يسقط عنه الإثم لأنه في القدر قدم وصلحت نفسه على مصلحة أخيه المسلم وصلى صلّى الله عليه وسلم يقول لا ينحدكم حتى حد أكيم حد الناس في مسألة الزنينة لأن القارنة تدل على أنه أقلم على الزنينة لشهوة وإلا لما استطاع أن يجامع وأما المرأة المقتصبة غير المطاوعة فهي غير المكلفة على الصحيح ماشي ماشي الحاجات تقول لها بالعافل الحاجات دي بسببها الجمهور قالوا إيه اللي هو في نوع اختيار بالإيه اللي هي أسم في حالات محالات الإقراف فذلك قالوا مكلف ولكن في التفاصيل الثانية هم مش مختلفين فالحاجات اللي هي ما بيأسمش فيها وما أسمش عارتنا عندهم مكلف من ناحية اللي هو مخت وقد تقول مسألة تكليف المكره ذات صلة بمسألة أخرى وهي مسألة التكليف بما لا يطاق. فإن أكثر على صحة هذا التكليف كما تقدم، ولهذا نسبه أن يقول هنا بتكليف المكره. ماشي الأشعالي لا يروم بالصحة جواز التكليف ما لا طاق، قراءة المكره، وغير الأشعالي بعض اللي عندهم المكره استطرح يعني المعنى المختار غير المخ يعني اللي هو التكليف يعني. اللي المكره في نسالة التكليف دي على بالاختيار الاختيار كبير ده يقول نفس الكلم على خالص صحيح هناك أنه لا يجوز التكليف من الوطاق ينبغي أن نقول هنا بمنع التكليف دي مسألة أخلاف لفظي بيش فرقة معلقة ماشي، فهمين ولا فيش كان؟ ماشي، اللي عايز يمشي يمشي، اللي عايز يسأل بيسك فضل عشان أستاذينكم ما بيش نحن من معلش؟ عشان أنا عارب تنتم تعلمين بس هو أنا يعني هو بس الطابل هو في و وز... وبرضه كان في شوارع مسائل يعني كان برضه حس لك كانت مفيدة عشان كذا الدهن، بس ما كان يرتحق طالع. فعندما إحنا بعد ساعتين وقبل ساعتين وخلاص إحنا نمشي. إن شاء الله. تاني سؤال، <تصفيق> فضل الحمد. بتقولي لا. والله بيقولك في بقايا من حرام. أي. النطق بالكلم في كوف وسبت الرسول. النطق بالكلم في كوف وسبت الرسول. أي. يعني هاي في سبت أه؟ لا سبب الرسول هو كلمة الكفر هو سنة عمر كان الكفر سبب الرسول مح يعني هذه كانت كلمة الكفر بسنة عمر ما هي سبب الرسول هو كلمة الكفر <تصفيق> إنه بقى لو مش مقرأ عندما أحد مقرأ وقالوا أنه بريماني مسألة تانية موقفنا في الجفر يقطر على طيب دايما ما دائما يعني إيه فيها الموقف يعني. في الجفر بس دائما نعرف أنه أنت لازم تشوف تنفي عنه مناحب يعني أي إكراه أو تأويل أو إيه اللي بقى في مسألة سبب الرسول لا ما هو بص سبب الرسول دي علشان احتمالية التأويلات مش موجودة دي بس في حال إيه؟ لو لو في احتمال إنك رايح واضح بالنسبة لك. فبالتالي كان تعودوا فيه. لا يا سادة الشيخ يقول لك إن ال ال اللي تكرر ضمان لا يقيننا. وهو سرنا عمره الحلقة أصلًا تصدقه. كده حاجة كذا. لا نظير؟ لدينا سؤال بس هو سفر الرسول الله. لا يسأب الدين إذا كان يقصد الدين. يعني إذا خلى أنا سبب الدين منوقف عشان ما يكون مش أصل الدين. لكن هو أصل الدين فالمسائل دي مسألة إيه اللي احنا اللي مفيش يعني تأكدنا إن ما فيش أعذار طبعًا أما لو في احتمال الأعذار في قراءة الأعذار واحد نزبنه لا لا هذا مش هنفترض أشياء لو نجح ممكن يصفف مين اللي هنسيب الرسول يعني ما فيش دهان بعد الدين ده لا يعني رأسي يقول لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا دول لا لكن لو يختلف العقلاء ده انتخاص ولمش انتخاص متشكوه يبقى لازم يشوفه ويقصد انتخاصه لنه يعني لو العقلاء لا يختلفون اللي جوا انتخاص ناشي ده بالنسبة لعوف البلد ده, ده معظم من الدين بالضرورة ده انتخاص وهو فعلا انتخاص اللي يختلف لعوفها ده خلاص يبقى يتفن. والسياق بيدول يعني لو هو وهو بيتكلم في السياق بتاع وجودها وظاهره للانتخاص فده خلاص ده عملة دي خريمة اللي هو قصده انتخاصه بالتالي هم نظري؟ اشترون اذا في ان الكونين دول الجائع من الكونين دول اللي هم اللي هو ان قصدنا تمزيق المضحف والهانتو ودفل الصدر حاجات دي يرخص فيها للمقرأ ودفل تنفيق العلماء الثانين انا يرخص به هم نظري مدى يعني لو دوت مثلا <تصفيق> أي حلم الحالات دي لووزه من الإقراه الموجه اللي هو اللي أقرب للعجل يجيبها كده هذه الحالة دي هو إنه هو ينطر هو الراجح الأول اللي أفعل الكفر زي أطوال الكفر دي أول مسألة ماشي؟ طيب الإقراه معنا هي اللي هو الإقراه على شيء على هالب الحالة ديّة يعني هتصيبه ده الشروط الإقراه اللي احنا عمناها ماشي هو يظن ان هم هيحققوا الموضوع ده فلو عمل الحاجات دي يفوز يعني ممكن نجمع بين القولين دول بين القول الاولاني والتانيين وبين القول الاولاني مش فاهم لما القولين دول عشان بين مدرسه روبيل اللي انت قال على دوت فهمت انا على حلوه فقط الاول امم خلاص جاد دوت دوت الاكراني لا الاولاني دوت اللي هو ايه لو عمل زي سنتل امم أعظم اللي هو يعني صبر على الإكرام. وش بدأ دخل الثاني دوت هو ممكن فعل أي شيء معه ممكن يصبر لا لا لأنه افترض لو وصل لمرحلة الإكرام الحقيقي فعلاً وعمل كذا وهو طلب مطاعنة في الدين ما جلعت الإسلام هو إيه معه؟ ولكن يحمن اللي هو ما كانش كذا هو تسحى استسحى القلب فما في أحد يعني يعني على على يعني على قول الجمهور زوج زوجها على على الجمهور لا تقع مع اكرام الزواج لا يقع مع اكرام يعني جواز بط اما الحنفيه عندهم يقع اكرامش بنت ولا هو ولد نفس دي يعني هم من ولا أصدق... البنت لو الولي اكره البنت صل ال... على لا ثانيه واحدة انت أكره اكرم بمعنى ايه الاهل اسم لا, لازم لا، بمسألة دي دي الإكره ده مش الاكراه اللي هو فيه دي حاجه تانية يعني على العموم الفقهاء يعني هي يوز اللي هي لا تقبل و طول القاضي ما لا ماشيش في الجايز وقع وقع يعني اقراها يعني اه يا جزء قاعد ده تصخ الدكتور تثبت لو وقع اقراها لازم تتكتب لو وقع اقراها الحاله دي القاضي يفسر يقع يقع على حسب علمي أنا حسب درستي أنا مع رشبك لافتك في, في النجاح يعني يعني في العبادات درستناها فلخة مغارنة النجاح المكاة يعني بصراحة مش فلخة مغارنة المزهام شوية ممكن كيف لافتك مصنع ستخلطين سفاكي سيئة سبق قتل معصوك أو جاستو أو قتل طاعة في بعض وصل العكس النفسي يجوز ليه لا إيه يعني لا يأس عبونا ها يعني لا تستدامني يعني حاجة, حاجة ايه يعني نذيرا انتعاش مع احدا تستهل ليه لا فان هو عاقس يطور مش ايه خاصة ما يعني مصور العكس لا مش يعني حقق بص خاصة عاقس وقعت بالله ايه اموتك ايه يا ايه اموتك ايه اموتك أنت كان عايز النفس لا لا لا لا بص معنى هي يعني هي هموتها هي ماشي؟ بيت مش متصورة فيها العقل الناس. هي انت دي انت يعني قادر وكل حاجة بتاعك لكنني عايز النفسي فعليه هيكي بساً أنا هموت زوجك أو هنزني بزوجك أرى هنا متصورة يجري باحد يفتل في حاجة كبيرة مرزي؟ فيها مرزي فأنا نتصالف ألا هفقد ماشي ولكن اللي هو بيعملها هو مختار يعني قادر وواعي ألاساً ولكن الخلاف جوة في مين اللي يقتص منه؟ فعند الحنفية مثلا بيقولوا أنهي الأقرب فلو المقرأ أقرب للآلة هو مش قرأ هو عنده مع بس أقرب للآلة والمتسبب في الجريمة هو المقرأ هو اللي على المشكلة كلها وبالتالي يعني يقدم الضغط فوق الوصف في عمل كده ففي الحالة دي يبقى المكره هو اللي يقتص منه المكر القصدي هو اللي يقتص منه فهو فم... ده لها صح صح؟ هو التالي مش عايز يبتل له اللي حاجة والتالي خلاية للمرض وقال له أهزم بزوك ماذا؟ فده اللي حتى يقتص منه طب يأسم ولا يأسمش هيأسم اللي ايه اللي هو قتل ده ولكن هيأسم إلا في حال نادرة اللي هو يوصل للعز نفسه وفاعم، مش جل ونومة كماظرين؟ زوجته هذة ديته تل... يعطي الزني، هذة زني... إذنالية، فممكن يجيبه وغيره استره يعني، فاخر العقل، فقاص، فاخر العقل، ما أمتاش عقلنا نفعش، هم كده، كماظرين؟ فسيح، مع موضوع الزنة نفسه، هم أعينه للعنة، يعني ما سماشتك يعني انت مكتر حاسينه لا قاتل حتى اللي لو ترتلت فهو طبا يروح حتى يقاتلو ولا هو ميت اه يبقى مقاتل المكتر الاكرام مراتل ما روحش الواحد بريد ايه ورده اصلي ماشي؟ بص راح افلت ده واحد بريد في ايه؟ اه لو عنده عادي ياسم صح اه مش متصور اصلا خلاص خلاص ياسم a to je zase, proč máme nubat? Chci, že je, chci, že Ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, to ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, طوال لو هددت رقم 2 برضه لو حصل معصوم على الجرح طوال لو هددته بالقتل او لو هيكن واحد طبعا الواحد ده يعني اتعدى من انا اعلى من نفسه هو انا من يعني انا هددني لو مثلا ما هو في المساله الراجح في المساله يعني في مساله الاكرام دي احنا هنلقى بكده ان اعلى حسب يعني دي يعني لو التهديد اللي الهديد انت تفعل هذا أخطر شرعاً وأخطر شرعاً يبقى ينوز أما لو أقل شرعاً ينوز تماماً ففي هذه الحالة مثلاً لو جرح ابتحمد قد يجوزه كثير العالمين لا منسيش ولكن لو قطع مثلاً طرف من أطلاف العهد المسجدين ما إيدها تطعي تانيه وخطوت علاقه عندي ايه عندي كثير من الناس ممكن ايه عم يتنجوا ويحمل فمظيف الحالية لكن لو جرح اللي هو يعني جرح اللي هو متحمل بمعنى جرح عادي مش عارف مصليين وحاجات فخذ يجوز ده وذي ولكن هو بضبطهم ناحى الشرعية هم بضبطهم وصلح نفسه أما هو وهو بفكر على ناحية وصلح نفسه يخلص لا يأس هو بيعملها اللي هو الشرع بيزبه ذي واللي دي أخف من دي واللي هو بعد ما يخلص الإقراض هل هو وأعني ظن الإقراض هيتشن عليه وهل يوحي إيه؟ الشخص ماشي في المسال ده، هتضبطوها شرعاً ماشي فقط يجوز الوقت في المعلمان ده عشان كده أنا كنت تعليقين إنه يعني فيش حاجة إصلاحة شرعية أكبر من أنه إلي فيش ضرر شرعي فيش ضرر شرعي أكبر من أنه إليه عشان كيف تصورت العكز يعني هيا، يعني عابت دي مسألة خارجة مسألة العكز دي مشكلة انت عاجز دي مسألة لو تصورنا العكز خلاص انت معصول بس لو لا تصورناه، ام تبقى انت موجود؟ العكز ده يعني ايه؟ لا تستطيع تموز دي؟ يعني واحد فقر عقله واحد تتجنب كده يعني فتحقاً المسألة العكز دي مش مسألة سهلة يعني مش مسألة يعني ممكن واحد يتصورها بسهولة يعني بقى سامر فرنسا نقط